وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّهُ كَانَ عِزَّ اللَّهِ فَوْقَ كُبْرِيَائِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْزِي الْمُؤْمِنِينَ قد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى اجعلونه قرصا ستبدونها وتخفون كثيرا قُلِ الذَّالُونَ ثُمَّ مَنْ هُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَعْمُونَ فَعَمَّ كَيْدُهُمْ وَنَذِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ بِالْ